كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَضِمْنٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ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 أهل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبوا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا إلا سبيل الرشاد. وقال الذين آمنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل ذب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱظْلِمَنَ ٱلْعِبَادَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلسَّنَدِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن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 أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في ثبابه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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسابا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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدون في النار وإذ يتحدون في النار فيقول الضائعون الذين استكبروا انتبعا فيقول الظافه اولئك الذين استكبروا ان كن لكم تبع فانتم مجنون عن نصيبا من النار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 وَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل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 فلم يكُنْ فاعلُ إيمانُهم لَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَصِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ